يا أيها الذين آمنوا اتشقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يتعي الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد أردوكم عليكم أن لا تكونوا به شيئا وموارد يحتنى ولا تقولوا أولادكم من أولاد نحن نرسيقكم وإياه ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها ولا وطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق إلى آخر الآيات. في الايه الكريمه من اخر سوره الانعام يرد الله فيها على المشركين الذين كانوا يحللون ويحرمون اشياء ما انزل الله بها من خطايا إلى الى الله افتراء على الله فالله عز وجل امر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ان يقول لهم تعالوا أجل ما حرم ربكم عليكم هذه الأشياء التي تزعمون أنها حرام ليست فيها حرام وإنما الحرام هو ما تسمعون له وجمع هنا سبحانه وتعالى عشر وصايا وهذه الوصايا جاءت في الكتوب القديمة منذ إبراهيم إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم تجدها بالتوراة وتجدها إلى الآن في الإنجين رغم أن التوراة في الإنجين محرفة ومع ذلك هذه الوصايا العاشة موجودة, موجودة الآن فيه حتى قال ابن مسعود رضي الله عنه من أراد أن يقرأ وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها خاتمه فليقرأ هذه الآيات الثلاث، وفي الحديث الصحيح أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول للصحابة أيكم يبايعني على هذه الآيات الثلاث؟ فمن وفى وقرأ صلى الله عليه وسلم قال لآخرين فمن وفى بهن فاجره على الله، ومن لم يوفي بهن فأدركه. الدنيا العذاب في الدنيا فذلك ومن لم يدرك فهو إلى الله ان شاء عذبه وإن شاء غفر له المهم هذه الوصايا يقول الله عز وجل فيها قل تعالوا أسل ما حرم ربكم عليكم أنتم في الحضيض أنتم متسفلون تعالوا ارتفعوا بأمودكم لكي تسمعوا عن الله الأشياء التي حرمها هو سبحانه لأن التحليل والتحريم هو بيده ليس من وظائف البشر ان يحرر او يحرم ليس الحق لاحد ان يقول هذا حلال وهذا حرام الا خالق الكون والكائنات وخالق هذا الانسان فواضع التشريعات والقوانين والدقاقير هو رب العزه فتعالوا لا تستمروا في هذا الاحتقار وفي هذا التسفل ارتفعوا بابوككم لان من أخذ التلقي عن الله أدرتفع. ما في شيء. تعالوا اتلوا ما حرم ربكم عليكم ما هي يا رب ماذا الذي حرم علينا قال الا تشركوا به شيئا اول محرمات واعلى المحرمات واقدس المحرمات هي الشرك بالله والشرك بالله يعني كانه انقلاب على الله كانها بيعه داخل دوله وتعلمون جميعا ان البيعه داخل دوله يغفر لصاحبها لا اجزؤه قطع الراس كدوله لا شاسعه فيه وكذلك الشرك والعياذ بالله ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء المعاصي الاخرى كيف ما كان امرها خفيف ان شاء الله قد تفعل الحسنات فتفعل السيئات وقد تتدخل عنايه الله ويتفضل سبحانه بمغفلتها وقد وقد وقد سبحان الله اشيء كثير لكن الشرك لا يغفر عاش الشرك اعلموا اخواني ان التوحيد نوعان توحيد المعرفه والاثبات الطلب والقصد احفظوا وعو التوحيد نوعان توحيد المعرفه والاثبات عرفت يجئ ان تثبت ما عرف اشوه وذلك عمران ايضا اولا توحيد الربوبيه تعتقد ان الذي يتسخر يسخر هذا الكون ويتصرف في هذا العالم الملكوت بالخلق والايجاد بالعطاء والمنع بالاحياء والاماته الذي يتصرف وحده ويقوم برعايه وحفظ هذا الكون ويقوم بكل العنايه بهذا الكون وحده سبحانه فهو الخالق هو الرازق هو المعطي هو المانع هو الضار هو النافع هو الفاعل في كل شيء لا فاعل سواء فمن انتقد هذه الاشياء فهو الشرك بالله عز وجل نقيض هذه الاجياء هو شبه هذه واحده ثانيا ان تعتقد ان الله موصوف بالصفات التي اوردها سبحانه وتعالى في القران الكريم او, أو اورد بها, بها سيدنا صلى الله عليه وسلم نثبت من الاوصاف ما اثبته الله في كتابه وما اثبته سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في سنته لله ولا يعرف الله الا الله من نفى هذه الصفات او وصف أو وصف غير الله بها فهذا هو الشرك وليا بالله هذا يسمى شرك الربوبيه وشرك الاسماء والصفات فمثلا من عالم الغيب الله, الله. اذا اعطينا هذه الصفة لغير... هذا كمثال اذا اعطينا هذه الصفه لغيره قد اشركنا معه غيره اذا قلنا فلان من الناس يعلم الغيب او يعلم من العرش الى الفرش نكون قد اشركنا بالله في صفات الله ترانا اي ثم هناك توحيد اخر وهو الذي يسمى بتوحيد الطلب والقصد طلب منك فعليك انت ان تقصده سبحانه وحده اسوه هو توحيد الالوهيه توحيد العباده والطاعه وبمعنى اخر أن تمتثل كل الأوامر التي وردت فيها هذا الكتاب من الفلامين إلى الناس وما صح عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من السنة هذه السمة وحيد وأن تتقرب بكل أنواع العبادة لله وأن تسوق حياتك طبق ما أمر الله سواء في الصلاة والصيام والزكاة والحج وغير في البيع والشراء في الزواج والطلاق وفي تربية الأولاد وعامل مع الوالدين مع الجيران فاذكر كل شيء مسوغ صوق تبقى أوامر الله يعني حياتك يجب أن تصوغها على النظام الذي يرضي الله والكتاب العزيز جاء ليرينا كيف نتصرف الحياة إذا تتزوج كيف تتزوج وإذا أنجبت الأولاد كيف تربي الأولاد كيف تعامل والديك كيف تعامل الجيران اذا انت تناولت البيع والشراء مثلا كيف تبيع وتشتري اذا كنت في الفلاحه كيف تتصرف الفلاحه اذا كنت في الصناعه كيف وهكذا وهكذا من, إيش من بلوغك الى ان تدخل في الرمص ويوار عليك التراث القبر حياتك كلها قل ان صلاتي ونسكي ومحيائي ومماذي لله حياتي اكلي وشربي ونومي ها حلي وترحالي في سلمي وحربي عيني وبصري وثمي وفرجي ورجلي وكل هذا ينبغي ان تصرف فيما يرضي الله ماذا يسمى هذا توحيد ايه ؟ توحيد الألوهية. هذا الذي ينبغي ان توحد الله فيه بيعذي لك فهو وحدك بخلقه من الذي خلقك ما هو من الذي خلق هذا الكون؟ الله تعتقد ان الله هو الذي اعطى وهو الذي اوجد فهذا توحيد فهو وحد فيجب ان توحد انت ان وان تعطي العباده له والطاعه له دون سؤال هذا والقرآن الكريم من اوله الى اخره جاء بالتوحيد لان القرآن سبحان الله اما انه يخبر عن اسمائه وصفاته وعن ربوبية وانه هو الغالب الرازق الى اخره وانه هناك اوامر وانه هناك اوامر وهناك نواهي اوامر تطبقها ونواهي تتجبها وهذا داخل ايه في توحيد العباده واما ان الله عز وجل يخبر انه نصر عباده وأولياءه في الدنيا ورفع قدرهم واعلى شأنهم في الجنه في الاخره وهذا جزاء اهل التوحيد جزاكم في الدنيا وجزاهم في الاخره وبالعكس يخبر سبحانه على انه دمر اعداءه في الدنيا وانه يعذبهم في الاخره وهؤلاء اعداء الدنيا. اذا القران من الف لام الى الناس كله يتحدث عن التوحيد اما توحيد الربوبيه او توحيد الالوهيه او توحيد الاسماء والصفات <تصفيق> نعم هذا كله داخل بس بصفات اما قول بعض العلماء ان هناك اشياء يعدونها من التوحيد و التوحيد الالوهيه ليس المقصود منها الحقر وانما القس منها انهم راوا الناس يناقضون هذه الانواع من التوحيد فنصوا عليه مثل الحب ينبغي ان يكون احب عندك شيء في الدنيا اعلى من المال واعلى من الولد واعلى من الوالد واعلى من حب ذاتي اعظم حب عندك هو هو حب الله حتى لو قال لك هيا لتموت بذبيني قل لبيك الله اصبر لبيك الله اشترى من المؤمنين هاش اشترى منهم ديورهم اشترى منهم بيعاتهم انفسهم وأموالهم. يوم تصبح مؤمنا ما بقي إلا ذاتك ولا مالك. الكل لمن؟ خلاص. سمة الصفقة. فلا رجعة فيها. لا إخالة ولا استخالة. إن الله اشترى من أنفسهم وأمالهم بأن لهم الجنة. يقاتلون في سبيل إلى حقيقة. إذن إخواني الحب يقول الحب ينبغي بغي أن يكون لنا. فمن أشرك بالله سبحانه وتعالى يعني احب المال اكثر من الله او احب الولد اكثر من الله او أحببت نفسك اكثر من الله ليش كده طيب ايضا يقول التوكل الاعتماد على من تعتمد على الله على من تستنيد وترغب وتنيب الى الله يقولون ايضا الركوع والسجود لمن هو لله سبحانه وتعالى يقول ايضا الذبح لمن يكون لله تذبح له ولي تذبح على الجن تذبح على النبي تذبح تذبح على الشجر على الحجر على لا على فلان من الناس لا لمن تذبح لله هذه انواع والا من من الى الناس كله لمن لله سبحانه وتعالى اوامر ونواهي طيب هذه أول هذا النوع الاول من الوصايا العشر وكل الرسل عليهم الصلاه والسلام بعثوا بهذا النوع من التوحيد وهو مضمن لا اله الا الله محمد رسول الله كذلك فقوله سبحانه فلا تشركوا به شيئا يعني في العقيده والاقوال والاعمال انت كلك عبد لله عقيده واقوال واعمال والعقيده فيها واجبات وفيها محرمات وفيها مكروهات وفيها مندوبات وفيها مباعات خمسه في القلب وخمسه في اللسان واجبات هناك امور واجب حرام ان تقولها هناك امور مباح هناك امور, أمور مندوبه هناك امور مكروهه خمسه ايضا الاحكام الخمسه ما انزل الاحكام الا خمسه اذن اللسان خمسه واليد فيها خمسه والجوارح كلها فيها خمسه وهذه الشريعه وهذه العبوديه لله تعالى والعزم معناه انه لا يتصرف في شيء من امره الا بامر من سيده نعم لا تشركوا به شيئا ثم قال ثانيا الوصيه الثانيه وبالوالدين احسانا قرن سبحانه وتعالى الاحسان بالوالدين مع التوحيد ليش؟ لان الذي اوجدك من هو الله فيجب ان تكون عبدا الله لأنه هو الذي بنى هو الذي أتى بك بنى لك هذا الكون ليه أنت وما أتى بك حتى اوجد كل ما يقوم بأج حياتك كل ما يقوم بحياتك أوجدهم الأجل لتعبد وتطيع وما خلقون منه ولنسا الا ليعبدون من كان السبب في إيجادك؟ الوالدين الذي اوجدك هو الله والواسطه محمودة الواثقه في ايجادهما هم الوالدان فيجب ان تحسن بهما شو الاحسن بالوالدين الاحسان بالوالدين جمله والا احاديث ورده الاحسان واحاديث ورده العقوق لا حدث بنا الى التطوير. نختصر الاحسان بالوالدين معناه ان تبذل لهما كل ما يرضيهما كذا، ثم أن تدفع عنهما كل ما يضر به، أن تجلب لهما كل ما ينفع، وأن تدفع عنهما كل ما يضر حسب استطاعتك ثم أن تطبق أوامرهما وأن تجتنب نواهيهما، ولكن في إطار قاعد الله، وإلا فلا تاعث الفضول. في معصية الخالق. ويقول س... ربنا سبحانه ها؟ وإن ذاك على أن تشرك بي مال التلك في جهازه فلا تتعلم في طاعة ولا ولكن في طاعة طاعة الله إذا خرج عن طاعة الله فلا تتعلم الله مثلا قالوا لا تتحسنها لله ما على وعلاش كتمشي مع النشع الكران شبك بجه وعلى هكذا تمشي مع اصحابي الله وعلى تحضر هذه الكرس وعلش كتسمع الكسيط دي القرآن؟ سمع الكسيط دي الغندي الكتبون عدوى هذا عدوى هذا إلى كذا إلى كذا ثم كارها منك الهندام الإسلامي الزي الإيماني ما قص يشوف عندك كتب إسلامية؟ سنشوف كتب إيش كتب ال يعني الراس كتب لا كتب إيش الإلحاد المارك واسمه ماك كذا إلا كرهها أذا فالله كره لا يا الله جاءت أم سعد الوقاصري رضي الله عنه وقالت له والله لما بلغها أنه آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم قالت له والله لا آكل ولا أشرب ولا أستظل من الشمس حتى أموت إن لم تذكر بمحمد صلى الله عليه وبدين محمد قال وثم إذا بُث تبقى بعد تعيّر بأنك قاتل أمه انثلت تتمر يقفل المجتمع القرى الثيء يعيّره تقول انثلت تتمر قال لها يا أمّة والله لو كانت لك مئة نفس فخرجت نفس نفسا نفسا والله ما أنقفع عن دين محمد صلى الله عليه كوني أو لا تأكين أشربي أو ما تشربي استظلي لي او ما تصطدر لي انا على دين صلى الله عليه فنزلت هذه الايه وصفين الانسان بوالده حسنة وان جاهداك على ان تشرك به ما لك به علم فلا تطعه الله قالت لك يا ولدي تكتمش بعين البحار وتزبط بحاري تعمل؟ حرام وحرام وهو واذا عققتها في هذا وخالفت امرها في هذا فلا تسمى عققا ابدا ليه؟, ليه؟ لانك عصيتهما في حقك هيك في, في طاعتهما نعم اذا واجهدت على ان تشرك ما بي مالك لك بغير علم فلا تتعمر ويقول الله عز وجل في هذه الايات وبالوالدين احسانا ايوه احسنوا لوالديك احسانا واعظم ايه اوردت في الاحسان بالوالدين هي قوله سبحانه وقد ربك ان لا تعبد اياه وبالوالدين احسانا اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما قف وما سبحانه وانت لما كنت صغيرا كنت في حجرهما ولما كبراهما صارا في حجرك فيجب ان تعصف عليهما وان تحسن اليهما وان تقدم اليهما كل ما يرضيهما كل ما يصلحهما كل ما يكون في رضاهما قال الله عز وجل فلا تقل لهما أفره ولا تنهره بحره. قول العبره من ناحية القولية كل قول قبيح لا تقل عبر عنه بسفيره يعني لا تنطق أمامهما بكلام يتجرهما ويقلقهما حرامهما أضعر هذا من ناحية القولية ومن ناحية العمليه قال ولا تنهرهما إياكا ثم إياكا أن تفعل فعلا يقهرهما أو ينهرهما يا رب ماذا أقول وماذا افعل قال في وقل ربي وقل لهما قولا كليما قولا جميلة قولا لطيفة قولا يرفع من تغليم والفعل يا رب قال وقفت لهما جناح الذل من الرحمة فوضع لهما هاي الثواب أخدمهما، احسن اليهما اعتق عليهما اشفق بهما وحتى الى ماذا قل رافضي ولو بذلت كل الجهد في سبيل اصلاحهما ورفع قدرهما ومع ذلك والله ما تستطيع مكافاتهما فما عليك الا ان تستجد برب العزه وتدعو الله وتقول ربي ارحمهما انا عادي ان اقوم بوجهك رب ارحمهما كما رب ينسى قال رب لو كان شيء ينفع الوالدين بعد الموت اعظم من الدعاء ما قاله الله اعظم ما تقدمه للوالدين بعد موتهما اشوف هو الدعاء ان تتوجه الى الله يا رب اغفر لهما يا رب يا ربي جعلهما اهلكان كذا لذا قال وقل ارحمهما كما رضيع صغير وخصوصا الام سبحان الله الام اللي بقات معها 19 شهور وانت هي حامله فيك لا تنام كما كما ينام الناس ولا تستل الطعام كما يستلده الناس ولا تستريح في حياتها منذ علقت في بطنها وفي رحمها ما الحياة الطيبة طيبه مثل الناس ثم لما ولدك والله تمثل الموش الحمراء فأنا ذهبك هذا وعندما هو كان أعجي عندها هو سلامتك فإذا مارثت مارثت من عجلك وإذا صاهرت صاهرت من عجلك وكان طعامها شو فدياها هي طعامك لبناء وكان ظهرها هو حمد مركبه ظهرها وكان استقرارك في حبلها هكذا حيث وكان تتقبل عبرتك عندها من كذلك ثم عندما كبرت ترفع يدك عليها وترد عليها كلاما وسنهر فوسكر وربما تسبق فيها والله وجد من يضرب امها ثم لما وضعت كام والله تمثل الموت الحمراء امام عينك وعندما ولدت كان اعز شيء عندها هو سلام الزوج فاذا مرضت مرضت من عجلك واذا ساهرت صاهر ساهرت من عجلك وكان طعامها شو سدياها طعامك لبنها وكان ظهرها هو حمد مركبه ظهرها وكان استقرارك في حظها هكذا حيث وكان تتقبل عذرتك عندها أطيب منها كذلك ثم عندما كبرت ترفع يدك عليها وترد عليها كلامها وتنهرها وتقهر ورد ما فيها والله وجد من يضرب أمها ووجد من يسلط زوجها على أمها ما يفرق أليس هذا عرض حرام بالحق سبحان الله بما تدين ذلك؟ من زرع الخير حسب إيش؟ الخير ومن زرع الشر حصد الندامه وسوف يرزقك الله من الاولاد من يضيقك الامرين ويجازيك سوءا بسوء رغم ان وجزاء سيئتين سيئة, سيئه مثلها هذا كلام رب العزه الذي لا يخلق هذا إما أحسن أو أسئل الأمر بيدي إن أحسن زموه أحسن زم لأمر وإن سأزم فلا فأحسن لك إذا أردت أن يرزقك الله ولدا صالحا، فقدم انت تبعاً وعلياً وعلياً ويعجبني هذا الذي قال كان يجر أباه إلى الشارع فكان يقول له يا ولي يجر جغلاً من الضرج إلى الشعارية فيقول له ياهو الذي أنا تنز أجر أبي إلى الباب فقط ليس أجر لي أنت يقول هذا الجزاء له إلى الباب وهذه زيادة مني إليه لا تقل هذا يا أخي الكريم حرام وحرام نسأل الله على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مرة يصعد الدرج درج المنبر ويقول امين الدرجه الاولى امين والثانيه امين والثالثه امين سال الصحابه لي رثم تقول امين الاولى والثانيه والثالثه قال عليه الصلاه والسلام سعدت الدرجه الاولى فقال لجبريل من ادرك والديه فلم يغفر له فلا اربحه الله فقل امين فقلت امين يعني أعطاه الله تجارة فين يربح ويفوز الجنه ونعمها ورد الله وصدقنا في جوار الله وهو ما يبع الله الوالدين باب الجنة ها تجارة للجنة ووز لكي تدرك, تدرك المقامات العالية واعطاه رمضان وثم ما أفلح في رمضان كلهم من اللحم الشرور والأذى هذا الله لي كل قل أبين قال الله هذا الرسول الله والآخرة قال من سمع كلامك ومن سمع اسمك فلم يصلي عليك فلا ها فلا أربحه الله قل آمين أقول آمين أمي. الشيء عندنا هو أن تترك والدين هذه تجارب وهو وأنهيت فيها بخاطب فهذا لا أربحه الله دعاء جميل والتسليم من صلى الله عليه وسلم الدعاء مستجاب ولا لا مو يا نعم لا نطيل أيضا في هذا الموضوع يكفي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أم بئكم بأكبر الكبائر قالوا لا قال يا رسول الله قال الإشراف بالله وعقوق الوالدين هذا ولا يذهب لهم أكبر الكبائر وكل الذنوب يمكن أن يتساهل فيها ويمكن أن أبتغاه الله ويمكن أن يعني تمحو في أمواله إلا العقوب ليس له فكان يقول ثلاثة حرم الله عليهم الجنة اشكون يا رسول الله قال مدمن المدمن خمر كل الوالدين والديون الذي لا يبالي من دخل على اهله بنت متبرجه راسه تصافح الرجال وتخالط الرجال وتكحتي مع الرجال وما شاء الله وهو فرح مسرور لا يبالي الدنيا كلها بخير وها دين محمدي خلاص اعوذ بالله هذا حرم الله عليه الجنه هذا خبيث هذا قبيح من يبغى سكنة طيبة من يدخلها الطيبون الطيب طيب صوم فدخلوها هذا ليس طيب هذا منزف خذير عقيدته خذيرة وأخلاق خذيرة وحياته كلها خذيرة هذا منزف جنة ما يدخل له جنة نسأل الله العافية ومن شبلتين العاق العاقل يا حبيبي نسأل الله العافية نعم ولهذا كان بعض العلماء فأنا بعض العلماء كالشعراني عنده كتاب يقال له المنان يعني يقول مما الله بي عليك كذا ومما يعني علمي انا الله بها عليك واذكر في هذا الكتاب قال مما من الله بيها عليك اني ما ادرس والديك كيف سبحان الله يطلق هذا غسل عمده متفوز كيف قال لا انا ما ادري هذا مسيحان وانا ما ادري في المسيحان هل انجح ام ارسل سبحان الله ما يدري خلت شهادة ولا شهادة إيش نجاح ولا إيش خل شهادة الرسول ما يبي قد قد مرى وانا حافظان الله تذكرها في منا ايوه المهم تخلوا هذا وجزء ثاني اش خال الله عز وجل عا ال ال قلنا الوصية الاولى إيش هي الله تجريك في شيء الله تجريك في شيء أو ثانية الحظ ان شاء الله نحاول نطبق هذه الوصية هذه الوصية وهذه وشوفنا قديم لا اتركوا بإنشاء الوالدين يحسن ثم الوصية الثالثة ولا تقسلوا أولادكم من املعكم سبحان الله الله اعتنا أرأت بالوالدين من الأبناء وأرأت بالأبناء من الوالدين سبحان الله كثيرا ما نجد الوصية بالوالدين أما الوصية بالأبناء قل ما في كتاب الله في هذه الايه وضع الاه قليلة اما الوصيه بالوالدين نجد القرآن القران كثير ما ما يذكر في الوالدين ليش لان الانسان سبحان الله تركه الله مع والد مع اولاده العاطفه لان الله خلق فينا عاطفه في الحنان والشفقه على الاولاد فتركنا عاطفتنا اما الوالدين فنحذر الوالدين الانسان كيف يقول العلماء مثل الحبه الحبه حين ما تخرج النفسه حبه حبة الطمع قولنا أحبة النوضة النوضة الصمر عندما تخرج النفسة هل تبقى الحبات؟ تبقى تبقى كشة كذلك الجهد مشاق تشد هذه النفسة فالجهد يالواليدين تشده تخرج عليها ونسيس ونحن ما يخرج الفرخ الفرخ من الفيضة كيف يخرج يخلي البيضة؟ ومشي على وخلوه وخلوا فكذلك انا فعلنا الوالدين خلوهم مسكين عطوه واحنا نمشي ولكن سجل علايا لاولادي الله تركنا لاولادي ولكن وصى بالوالدين لا تكنسل الوالدين لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا البيئة القاسية التي كانت تذبح الأبناء، المجتمع القرشي، فالمجتمع الجاهلي كان يقص على الأولاد، كان يقتل الأبناء، البيئة الجاهلية كانت عندهم الوعد ما يسمى بالوعد. شو الوعد؟ يعني المرأة حينما تقرب تولد، نهاراً تمشي تولد كجيل قبلها وتحفر حفرة أمامها. إذا كان ولد يسرك وإذا كانت بنت بمجرد ما تخرج من الرحم وإذا بيبقى عليه في الحفرة قال الله عز وجل وإذا الموجودة زُئلت بأي ذنب قتلت هذه بأجاهلية ليه كانوا يقتلون للأبناء البنات ليه لأمور يقول هذا الذي يقتلوا من عواني كان سعادة جاهليه يقول هذه البن سبحان الله قد تصبح غدا او بعدها قد عارا وشعار اذا بقيت في بيتي ربما تزني ربما يقتنسها لص افعل بيها ويفعل ربما تتزوج بخاسيس فتلحقني خصته ودنائته ربما يتقع غارا من قبيلة على قبيلة فتزمى البنات والنساء ويرحقني العار يرحقني العار فكانوا من اجل هذه العقائد الشركية وهذه التخوفات الواصلة كانوا يعيدون البلاد، وكم من واحد يتركها حتى تكبر، حتى تكبر ويذهب إلى إلى الغابات يعني ويحفر لها حفرة. وثم تزينها امها ويقولها يا مناسي يا بنتي يخلو ستاشار ستاشار ويقول لها يا بنتي تذهبين معي تصطادين تصطادين معي ويعب المسكينة وثم يوري هذه يقول طوله في هذه الحفرة وثم يدفعها من الوراء ويوري على كتفران ظلم الوعد وعدوان نسأل الله العبيد البيع الجاي لي القاسي بالله نسأل الله هذه كانت امور فلذلك جاء الاسلام العظيم ها؟ وهدم هذه العادات وهذه التقاليد الفادلة ونص الله وقال ولا تقصروه ولا تظلموا وكانوا يقتلون الأبناء أيضا مثل هذه الآية كل واحد عم يخشى الفقر هو الأنغاري اليوم ولكن يخشى الفقر أش يعمل لمجرد ما إذا الوالد يفلو ويذبحه ليش ليس ذبحه الذكر قالوا الله ما عندي ما, ما عندي ما أعطي الحال كما سرال خدمنا كييه ها والاسماء ها اجدنا الاولاد لكم هلا اذهب اللي ازدادوا نبحوا حقيقه الكلاب سادات ابي اساس الدين يا هذا ايش قتلهم ليش واش وفقير لا يخجل ف الله عز وجل في الاخرى ولا تقتلوا اولادكم خاشية تا لا اشقر نحن نرزقهم، نحن نرزقهم نرزقهم و ترزقوا انتوا الان هونك اولادك تخافون نحن وإيه. وهنا اذا كان الفقر حاصل حالنا بقى بقى الفقر حاصل كم معناه عزوجي يكون صعب في مملكة خلاص الآن وسموا ل لما ولد في مجرب ما ولد بده نيس خلاص الفقر حاصل بعثيو آه سهلة جدا بيجي ماشي ماشي شلاتة ما عندي ماشي شلاتة ذبح قل عزوجي ولا تصلوا أولادكم مين إملاك لأن الإملاك والفقر حاصل قال نحن نرزقكم لما حصل الفقر حاصل رزق ميت ليش رزق ميت كذا انت مجدت على الدنيا حتى هذا الدمان خيال. هل نرزقكم وإياهم هذه بيئات فاسدة كانت موجوده ولذلك وصل الله بالأولاد وإلا ما نجد في القرآن وصيه بالأولاد ابدا نجد وصيه بالوالدين ليه؟ لأن نحن ننسى الوالدين أما الأولاد العاطفه تدفعنا ليش؟ لتربيتهم وتهذيبهم وعنايه بهم وإلى آخرين. لكن ليهم سبحان الله التاريخ يعيد نفسه والجاهلي الحديث أما ذا رت قائمة مثل الجاهلي الأولى فالجاهلي الأولى كانوا يقصدون أولادهم من أملا كلانا أيوة ولكن كانوا يقصدون بعد الإيجاد بعد ما يقولن ما كان عندهم الفنير ما كان عندهم التقدم في في لفظ الصرعات أما اليوم في التقدم الحضاري يعني عندهم وسائل لان يقصدوا البصرة في طورها الأول في الخلايا والحيوان المنوي يقسلونه منذ البدايه البداع لأن <تصفيق> التقدم الحضاري ما عملنا قال لك يا سيدي تحديد ولكن لا, لا رقم و ثم ينري وتنعماس هذا اللي عنده عشرات الاولاد واحد يطلع له منه. واحد مشملون واحد مشابه واحد يجبلون. واحد, واحد يكسر واحد يخلي واحد قال إذا قمنا سرعان ما هو مشينون ومرسوم مشينون وكل شباب وثم يجيب واحد عن واحد النجوم مرشوف طيب والبراد القهوة والزديلة وهم الحلويات والنارجا وما تعرف سلمكروت وكلبوا علينا كما قلنا البارحة قالوا لنا ذبقيس من قب ذبوقا وحي في الحياة ويسكثرو ويكسرو نشطين وتروحوش سعداء أشتوس عنلو أخطأوا نسله كون مش ذبوقا وإذا ذبقيس من عالم السد مروا هو حلوا نسله قصوره دائما يسمشيده وسقنا سقنا فوحن نمشي نمشوا زماما واجي إذا خلينا الأولين لقسنناه شو كيف قالوا له نص الله. الله العافية الله قال ولا تقسلوا أولادكم ماذا من ماذا؟ قال ما عندي من ما زالت الحياة الجاهلية موجودة وش أنت أمورت في من الرزق؟ من الخالق؟ من المعطي؟ من المانع؟ من الدار؟ من النافع؟ الأزمة أزمة طاعة الله أزمة إيش؟ انتثال اوامر الله الأزمة أزمة إيش؟ تطبيق شرع الله والله لو ثبّتنا شرع الله لأثبت علينا خيراته من فوق ومن تحت ولو أن أهل القرى آمنوا والثقل لفتحنا فتح يطلب الفتح ما قال جرذك يوم قال فتح فتح لفتحنا عليهم بركات من يا رب من السماء والأرض ولكن لابو فأخذنا فشاموسين ولو إنهم أقاموا الصوراس والإنجيل وما أنزل إليهم الربهم لا أكلوا ما من فوقهم ومن تحت أرجلهم إذا من من هو حقيقة الأزمة كذي ولكن الأزمة ميسة من ميسة من شبه العالم أش كل من حوز حكش الناس كل من حوز وحد أش كل من مصوب وحد المناحز والمصوخي والمفوز وحد تساقي مستقبلها. تساقي الله ترى عاجبا في الارض. ترى الخوارث عادة. ولكن تمسخنا ظهر الفساد والبني والبحر. بما كسبت حربها الفساد. باش? بما كسبت ايدي الناس. علاش يا ربي? قل يثيقهم فعد الذي عملوا لعلهم يرجعون الى رشدهم. لعلهم يرجعون. المصيبه الكبرى هناك قتل اخر وقتل فنيه في الفن شو القتل فينا اخوان من يعتني بابدان الاولاد يعتني بالابدان ويصرف الارواح بل يقتلها ويسعى في تدميرها وتخريبها مثلا هذه والعياذ بالله هذه المدارس الفكرية وهذه الجامعات التخريبية ما عملوها؟ القضاء على الفكر الإسلامي والقضاء على العقيدة الإسلامية في العالم الإسلامي كله كانت تتزوج تجدني أعنا مثلا عندما يكون ولدي تخصيه خراء ولدي ما مدرسة كانت دي؟ مدرسة سبانيول كيف كيقره في مدرسة اسبانيول تتعرفوش كيقره في مدرسة اسبانيول منذ الصغر منذ الصغر ان اماسك يتبعوه بالتنصير منذ الصغر وربما يعلقون له الصليب منذ الصغر ولا في الابدرسة الامريكيه ولا في المدرسة الفرنسية هذا الولد والله يذبحه ويكون اهون على الله و عليك من انت تجد به قد احرقته. اذدته جدا. اهنته. نعم. وكم منها يعني الولد مهوم. هم. يتركه هاملة. ما يذنب. نعم يخالف. ماذا يقرأ ما. الكتب ما هي افكاره ماذا يسلقه في المدرسة. يعلمون يعلمون الله ويربطوه ها في الله عز وجل ويعلّم كتاب الله ويحفظوا حديث رسول الله وما يفهموا هذا هذا قصّل الله لله لا فكتم أقل ما قلنا تجد الإنسان يعسني بصحته ولا يعتني بروحه اذا مرضى الناس يعبدوه أفضل طبيب أبرع طبيب كذا للأفضل القلب خصّل لي أبرع طبيب اللي هو في القلب الناس لي خلاص شيء طبيب بكل ولو يتطلب المال ما طلب. ولكن روحه عقيدته اخلاقه دينه ايمانه تفكر مياه. والله لا يفكر. مين. هذا هو القتل الحقيقي. اذا ابلاؤنا كلهم قتلناهم. واحرقنا عقائدهم وقضينا واكتسحنا ايمانهم. من حيث نشعر او لا نشعر. قل يا هذا وقول ربنا سبحانه ولا تغسلوا اولادكم من الله نحن نرزقكم وإياكم او من املاق فقط لان الله يخصص هنا من املاق لان القس كان ذلك من املاق والا لو كان القس من نوع الذي نراه الان لا نص عليه لا لا نص عليه ومن لو قال في الآية الاخرى قو انفسكم واهليكم نارا معنى قو احفظوا أعندكم خلوا لكم يدخلوا النار موتاجل أنا وأنا نكتب موتاجل نكتب في كذا والدي والدي سقيمة كلها قرب موتاجل إيه لا ليش موتاجل هذا هذا يموت سقيمة قار نار في النار زحرة موتاجل ميت حرف في النار صحيح النار خالية ولا ينمو لا هذه النار هي لو شخص سقيمة سقيمة مات في النار ولا مات في ولا حرق ولا من شيء آخر لا يموت تعدد الاسباب والموشو واحد ولكن يموت يدخل الجنة لكن يدخل النار هذه الخسارة ولا لا قل ان الخاسرين الذين خسروا انفسهم أهل اهليم يوم القيامة على ذلك هو السؤال المبينة ايو اذا اخواني هذا هو القتل الحقيقي لقياسي نسأل الله العافية. العالم الوصية هذه الوصية الثالثة ولا لا الوصية الرابعة نتركها ان شاء الله للأسبوع القادم. اللهم احمد جميعا بما يرضى رضاك سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك سبحان ربك كما العزه والسلام يصفون على المرسلين